كتاب القضاء كنا قبل طلبة العلم قد ذكرنا أصلا من أصول القضاء وهو الأصل الأول وهو الدعوى. أما الأصل الثاني الذي يقوم عليه القضاء فهو إثبات الحق وقلنا الحق يثبت إما بالشهادة وقد سبق ذكرها بشهادة ماذا؟ الشهود بدلالة قوله تبارك وتعالى واستشهدوا عليهن أربعة منكم فأثبت الله تبارك وتعالى ماذا الحق بالشهود وإثبات الحق يكون ثانيا فصل الإقرار فالحق يثبت بماذا بالإقرار فما هو الإقرار الاقرار هو الاعتراف لغة او الاذعان والانقياد ولكنه اعتراف مخصوص وهو اعتراف بالحق على النفس للغيظ يبا إذن هذا هو معنى الإقرار لغة الإقرار هو الإنقياد الإزعان الاعتراف. ولكن فرقا بين الإقرار والاعتراف. إذ نعلم لغة أن الأصل عدم ماذا؟ عدم الترادف فالكلمتان وإن اتفقتا فإنهما يفترقتا فإن اتفقتا بمعنى الاعتراف والإقرار في المعنى فإنهما يفترقان بأن الإقرار هو اعتراف بالحق للغير على النفس ولذلك شرعا الإقرار شرعا هو إخبار بحق فلا يسمى إقرارا إلا إذا كان ماذا إخبارا بحق يبقى الاعتراف أعم من ذلك الاعتراف أعم من الإقرار يبقى اعتراف بحق لآخر عليه لآخر عليه حكم الإقرار شرعا وقولا واحدا لأهل العلم بوجوب الإقرار ولكن بقيد ماذا في الحقوق المالية والودائع يجب الإقرار بالحقوق المالية للغير والودائع قولا واحدا لأهل العلم بلا خلاف، وذلك وفي ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكان من أداء الأمانة إلى أهلها ماذا؟ أن يقر على نفسه بحق الغير عليه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم ولو على اممكم الدليل الثالث واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا يبقى هذه ثلاثة أدلة فيها دلالة ظاهرة على وجوب ماذا الاقرار على النفس بالحق للغير الا من استثناء ماذا ما يكون من الحدود صحيح قلت ويستثنى من وجوب الإقرار ما يكون من الإقرار على النفس بالزنا بالزنا إذ الأفضل الستر لما صح من حديث ماعز بن مالك في رواية خارج الصحيحين حسمها الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سطرت عليه بثوب؟ كما أن في إعراضه عما ماعز ابن مالك غير مرة ما يدل على أن الأفضل هو ماذا هو الستر على النفس وكذا حديث الصحابي الذي قال له إني أصبت حدا يا رسول الله فلم يصف صلم ولما صلى قال غفر الله لك حدك كما صح من حديث زيد بن أسلم كما أخرجه مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلي بشيء من هذه القذورات فليستتر بستر الله عليه إذا عليه نقول بأن الإقرار يجب على النفس فيما كان من حق الغير في ماذا في المال أو الودائع صحيح بلا يجب الإقرار بل يستحب الستر إذا كان ماذا الإقرار في أمر ماذا في أمر الزنا فيكره الإقرار ولا يستحب وإنما الستر أفضل المسألة الثانية الإقرار حجة لقول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم فجعل إقرارهم حجة على أنفسهم كما قال رب العالمين سنكتب ما قالوا كما قال رب العالمين في كتابه الكريم ااقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا ومن ادلة السنة على ان الاخرار حجة ملزمة حديث ماعز بن مالك والغامدين من اقرارهما من اقرارهما على نفسيهما فوجب بذلك عليهم الحد الدليل الثالث والدليل الرابع الاجماع وقد نقل الإجماع على أن الإقرار حجة في حق المقذ فأخذوا فقالوا بوجوبه أغذي المرء باعترافه وإقامة الحد عليه الدليل الخامس النظر الصحيح على ان الاخرار حجة ذاك كأن الانسان لا يقر على نفسه بما يعود عليها بالضرر لان النفس مجبولة او لان الانسان مجبول على الدفاع عن نفسه ولو بالباطل. اتفقنا الآن على أن الإقرار حجة ملزمة، وبها تجب العقوب به تجب العقوبة. طيب، ولكن الإقرار لكي يكون حجة ملزمة على المر لابد من شروط شروط الإخرار لكي يكون الإقرار ملزما لابد من, ماذا من شروط الشرط الأول البلوغ والعقل فلا إقرار لغير بالغ ولا لغير عاقل ذا كأن المجنون والصبي لا حكم لكلامهما وقد دل على هذا حديث عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون والصبي الدليل الثاني رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة زيد بن أرقم وقد كان صبيا في عبد الله بن أبي بن سلول وهذا دليل على عدم اعتبار الإقرار وهذا دليل على عدم اعتبار اقرار الصبي لان الشهادة والاقرار جنس واحد يعني جنس واحد في اثبات الحق فلما لم يثبت الحق بالشهادة الصبي دل هذا على انه لا يثبت الحق بماذا باقرار من الصبي ومن الادلة ايضا ما وقع في بعض روايات حديث ماعز بن مالك ما وقع في بعض روايات حديث ماعز بن مالك من قول النبي صلى الله عليه وسلم حال إقرار ماعز حال إقرار ماعز أبيه جنون أبيه جنون بما يدل على أن الجنون ماذا مانع من قبول الإقرار كما وقع في بعض روايات أنه أمر صحابيا أن يستنكه يعني يشم ماذا فمه أن يستنكها معزا وفي بعض روايات قال أشرب خمرا بما يدل على أن قبول الإقرار مشترة بالبلوغ والعقل قلت ولا خلاف ما بين أهل العلم على ذلك وقد نقل إجماعهم وقد نقل إجماعهم على اشتراط العقل والبلوغ في الإقرار الدليل أو الشرط الثاني هل في إشكال في الشرط الأول ما في إشكال طب لو شهد عشرة أطفال على رجل مم. يعني اذا لا تثبت الشهادة بعشره اطفال لا تثبت مطلقا لان ام تفرق بين الحدود أه. وغيرها فلو شهد عشر على طفل بأن على رجل بأنه سرق كما لو شهد عشر على طفل بأنه سبّف لأنا تفرّق أم لا تفرق؟ مم. كلامك جيد أولاً هذا لزيد وهل العدد لا يعتبر في هذا مهلا مهلا تنزل معي هذا نقاش طيب هل العدد لا يعتبر في هذا الله عدل شهادة المرأة بماذا بأخرى هل تعدل شهادة الطفل بتسعة يعني إذن هذا قياس مع الفارق عجبني يا رجل <تصفيق> طيب قل لا صحيح ايه هو انا لا الدليل والاصل في مسائل الشهادة ايه انها امور تعبديه ونحن الان نخالف اصلا وما هو الأصل؟ براءة الزم فلا تثبت التهمة إلا بماذا إلا بيقين وشهادة العشر أو المئة من الأطفال لا تعد ماذا يقينا واضح ما هو نعم قلنا اعتبار الدليل العدد ليس معتبرا والكلام الذي قلت أنت هو جيد لأن الأصل في شهادة المرأة أنها مقبولة لكن الأصل في شهادة الطفل أنها مردودة فينعدم القياس لأن هنا مفارقة بين المقيس والمقيس عليه طيب نقول الشرط الثاني في الإقرار الاختيار فلا يصح إقرار المستكرة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولعموم قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ويقول عمر رضي الله عنه ليس الرجل بأمين على نفسه اذا اجوعته او ضربته او اوثقته بما يدل على سقوط الاقرار او الاعتراف الواقع بإكراه قلت ويدل على هذا أصل عام في الشريعة ما هو أصل عام في الشريعة المحمدية اعتبار الاختيار في الأفعال أن الاختيار معتبر في كل ماذا الأفعال والأقوال بدليل حديث الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك بدليل حديث الصيام إذا أكل العبد أو شرب ناسيا فليتم ماذا صومه فإن ما طعامه الله وشقاه إذا بما يدل على إيه؟ على أصل ما يدل على شرط الاختيار هو أصل عام في الشريعة تمام هو أن العبد ليس مكلفا حال ماذا الإكراه وأن الاختيار أصل في اعتبار أفعال العبد وأقواله كذا دل الإجماع على أن الاختيار شرط في الاعتراف والإقرار وأنه الاعتباراء وأنه لا اعتبار بالإقراه أو بالإقرار عن إقراه الدليل الخامس النظر الصحيح ذاك أن الإقرار يتطرق إليك الإقرار الواقع عن إقراه يتطرق إليه الشك والشبهة بأن العبد ما فعل إلا لدفع ضرر الكذب عن نفسه. الشرط الثالث في الإقرار أن يكون المقر به معلوما. فلو أقر على نفسي بشيء غير معلوم لم تجب العقوبة كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت حدا من حدود الله هذا الحديث البخاري فلما لم يسمه فلما لم يسمه لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل إقرار معه إلا أن شهد على نفسه بماذا؟ بحقيقة الزنا، فقال له أكان أكان كذا أكان كذا منك في كذا منها كما قبل إقرار المرأة أن قالت وإني حبلا من الزنا. إبا اتفقنا على أنه لا بد من ماذا؟ من أن يكون المقر به ماذا؟ معلوما لكن لو أقر على نفسه بما ليس معلوما لا يثبت الحق لديه الشرط الرابع عدم التهمة فلو أقر على نفسه بما يدفع التهمة عن آخر او اقر على نفسه بما لا يقدر عليه بطل اخراره يبا اذا الاخرار وان كان كما يقال هو سيد الادلة لكن لا بد ان تنتفي عن هذا عن هذا سيد الدليل يعني عن هذا الإقرار شبهة ماذا عدم التهم أو التهم بمعنى أن يقر على نفسه بما يدفع التهم عن من عن غيره كما يفعل بعض الناس فهذا الإخرار لا يكون حجة كما يقر على نفسه بما يمكن دفعه أو بما لا يقدر عليه هنا الإخرار لا يكون بمجرده ماذا إذن لابد للقاضي أن يدفع التهم عن من عن المقر كما لو جاء فقال انا ضربت فلانا بسيارتي فيقول له متى ضربتها فتحقق القاضي ارحمك الله ان الرجل عن طريق شهادة الشهود كان في هذا الوقت في مكان ما كانه قال اضربته الساعة الرابعة ثم جاء شهود فقال لا كان معنا من الساعة الرابعة الى الساعة السامنة يبقى عند اذن لا يكون الاقرار ماذا سيد الأدلة كما يقال لأنه لا أمكن ماذا دفع هذا الإقرار بماذا بالتهمة كما أقر على نفسه بفعل ليدفع التهمة عن من عن أخيه أو عن أبيه أو عن ولده أو كذا إذن الاقرار لا يكون سيد الأدلة إلا إذا أمكن ماذا دفع التهمة أو عدم التهمة طيب قاعدة الإكرار حجة قاصرة مم. لسه في شروط مختلف عليه ممكن هذا يعد دليلا الإقرار حجة قاسرة والبينة حجة متعدية الإقرار حجة قاسرة والبينة حجة متعدّي ومعنى هذه القاعدة أن التهمة تثبت في حق المقصر على نفسه ولو كان معه ماذا شريك في جرمه. كما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من زنى بها ماعز على من زنى بها ماعز لأن ماعز أقر على ماذا ذاك أن ماعزا أقر على نفسه وكما لم يقم الحد على من زنى بالغامدية لأنها كذلك أقرت على من على نفسها ولا يصلح إقراره كشهادة على الغيب يعني لو جاء رجل قر على نفسه أنه اشترك وفلان في سرقة مال فلان اشترك هو وزيد في سرقة مال عمر فلا يقام الحد على زيد طب هل نعتبر شهادة الأول هذا أو إقراره شهادة على زيد لماذا؟ لأن شرط قبول الشهادة ماذا؟ العدالة وهذا قد سقطت عدالته بماذا؟ بما أقر على نفسه ولا يعد إقراره شهادة على غيره لسقوط عدالته لسقوط عدالته بما أقر على نفسه وقد علمنا آنفا أن نشرت قبول الإقرار أو الشهادة العدالة هنا أربعة شروط اتفقنا عليها في الإقرار وهناك ثلاثة شروط أخرى اختلف عليها أهل العلم فتعالوا بنا نناقشها يبقى الشروط المختلف عليها في الإقرار الشرط الأول أن يكون الإقرار عند الحاكم ما معنى هذا لو أقرأ رجل بين جماعة من أصحابه أنه سرق مال فلان أنه سرق مال فلان فهل يعد هذا إقرارا منه به يقم الحاكم الحد عليه أم لا أم لا بد من شرط الإقرار أن يكون ماذا عند الحاكم ما الفرق طب ما هؤلاء يشهدوا عليه عند الحاكم فيقولون ماذا شهودا عليه صحيح لكن هنا قد نقدح في شهادة هؤلاء بأنهم ليسوا ماذا ليس عدولا يبرجعنا إلى أصل مسألة هل يعتبر إقراره قلت ولا يعتبر إقراره إلا بين يدي الحاكم. وذلك أن أصل الإقرار والاعتراف لا يكون إلا عند القاضي أو الحاكم كما أن هناك قاعدة بأن الأحكام متى لم تصل، بأن الأحكام متى لم تصل السلطان، أمكن ماذا إسقاطها، بما يدل على أن الإخبار المعتبر يكون عند الحاكم. هناك شرط آخر مختلف عليه تعدد الإقرار أو تقرار الإقرار هل يشترط تقرار الإقرار أم يكفي أن يقر على نفسه مرة واحدة إني في خلاف قال فريق من أهل العلم يشترط تكرار الإقرار بما وقع من ماعز بن مالك أنه أقر على نفسه كم مرة وقال له اخرج ثم عاد اخرج ثم عاد بما دل على تكرار ماذا الاقرار ولكن قالوا لا يشترط بدليل انه قال لانيس ثم اغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولو كان التكرار مشترسا لبينه لمن لانيس صحيح لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة صحيح وكذلك حديث الغامدية ولكن حديث الغامدية قد يدفع الإشكال فيه بأنها جاءت حبلة من الزنا وهذا ليس قرينا هذا من أهل العلم من قال الحمل بينة وليس القرينا قل أن لماذا؟ في الحديث يكون القرار قرين على على حتى يكون هذا صحيح يبقى قلت ولا يشترط تكرار الإقرار. لأن الاشتراك قدر زائد ليه نعم ما احنا قلنا بأن هذا باب القضاء في باب الدعاوى والبينات سيكون التفصيل ولا يشتري تكرار الإقرار بأن أنت من دون الناس ما ينبغي أن تتكلم عن هذا الخلاف لأنك درست هناك بتفصيل فأقمت أنت الآن الحج على نفسك بأنك نسيت ما درسته هناك لأن درسنا هذا شروط الإقرار ومسألة تكرار الإقرار هذه في بحث طويل مفصل في كتاب الحدود <تصفيق> نعم ورجحنا هناك التكرار ما استكرار أصلا تكراره حيثبت ما لنا بحاجة إلي بعد. إذا قلنا ولا يشترط تكرار الإخرار لأن هذا فيه قدر زائد ولا يثبت هذا القدر الزائد إلا بماذا؟ بنص ملزم ثانيا أن الأحكام الشرعية تثبت بخبر الواحد وأن التكرار فيه اشترات التعدد في الخبر ثالثا لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترت التكرار كما في وقعة أنيس المسألة الثالثة والشرط الثالث المختلف عليه رجوعه عن اقراره هب انه رجع عن اقراره هل يعتبر برجوعه هذا ام لا يعتبر قل يا صاحب القانون ده مذهب شرعي ولا مذهب دستوري المرأة هم فقلت الاصح فين الرجوع هي تلك فقط هذا كلام سنهوري ليس كلاما شرعيا تعرف السنهوري ولا ما تعرف ها. طيب ها. نعم ماعز لما فر فتبعه الصحابة فعتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا تركتموه لأنه اعتبر فراره رجوعا عن اكراره وذكرت لكم قصة سابقة هنا وقعت احداثها بمصر ايام كنسوه الغوري في وقع زنا الشهيرة كانت بين قاضي من قضاة الشافعية وزوجة لقاضي من قضاة الاحناف وحصل ساعتها انه لما اعترف المزنبان ميهما امر الغور برجمهما فاذا ببعض القضاة المالكية قال ولو عدل عن اعترافهما لا يجوز لك رجمهما فافت بهذا فرجع اليهما الغور وكان سلطانا قويا فقالوا لا نرجع عن قولنا في هذه المسألة حتى انهما آثر شيئا انهم اعفوا من منصب القضاء وبقيت مصر ساعتها أياما بلا قضاء ورفضوا أن يرجعوا عن ماذا عن قولهم بأنهم متعدل المزنبان عن إقرارهما واعترافهما لا يقام عليهم الحد فكان من الغور أن أقام عليهم الحد فألزم الغور بالدية وإلا فإنهما يعفون من منصب القضاء فأعفاهم الغور من منصب القضاء وبقيت مصر أياما بلا قضاء وكانوا أربعة قضاء إذ كانت مصر ساعتها تجري الأحكام على أحكام المذاهب الأربعة فكانت أي قضية ترجع إلى يرجع الحكم فيها إلى من إلى القضاء من أشهرهم قاضي قضاة الشافعية يومها واسمه الإمام ابن بنت الأعز وهو الذي كان قد وقف للغوري في هذه المسألة حتى أن الغوري أقصاهم عن القضاء جميعا ورفض الرجوع ذكرت لكم هذه القصة أنا متقن فنقول رجوع عن الإقرار ومن شرط قبول الإقرار إلا يرجع عنه يبقى إذن أصبحت الشروط كم الآن سبعة ولا ولا ولا ستة رجوع ستة ما احنا قلنا تكرار الإقرار هاه يبقى ستة طيب هذا واشترط عدم رجوع عن أقراره كما وقع في قصة ماعز بن مالك من أنه فر من الصحابة حال إقامة الحد عليه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه فاعتبر فراره رجوعا له عن إقراره بما يدل على سقوط الحد او سقوط الاقرار بالرجوع عنه ولاصل شرعي ما هو الاصل الشرعي ان السابق ان اللاحق ينسخ ماذا ينسخ السابق فلا يكون للسابق حكما مع وجود ماذا لاحق إن, ان اللاحق ينسخ السابق فلا يعتبر بالسابق مع اللاحق اللاغي له طيب يبقى قلنا اثبات الحق يكون بالشهادة ثم بماذا بالإقرار الفصل الثالث اليمين معك لازم نرجع العموم العموم لأن فيه أصل مغلب ذلك الأصل المغلب هو ماذا؟ البراءة فإذا تطرق الشك إلى إثبات الحق نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل وهي البراءة. ما عندنا قاعدة تقول المتهم بريء حتى ماذا؟ يبقى إذا لو حصل شك في الإدانة رجعنا إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو ماذا؟ البراءة فحصل شك الآن في الإدانة الإدانة الحصلة بالإقرار حصل فيها شك أنه بعد أن اقر أمام مثلا القاضي عاد فعدل عن إقراره. ده مش مقر يا أستاذ. وأدري أن هذا الدليل ولدي فرات. لست ولياً نعم احنا خلنا الحدود بدليل ان احنا نتكلم الان من ضمن طرق اثبات الحق القرينة بينما القرينة لا تصلح فين في الزنا والحدود لكن القرينة تصلح في بعض كالسرقة لو ان رجلا فقد منه تمام مال وجدنا المال في ماذا؟ في حرز احد الناس فهذه القرينة على انه ماذا كما قال تبارك وتعالى معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ما فيش بينا على أن بن يمين سرق, سرق ولا في اعتراف صحيح ولا في شهادة إنما في قرينة وهو وجود ماذا طيب أمهل معي بارك الله فيه لأن المثالة تتكلم بها فرق طيب الإثبات الحق قلنا يكون بالبينا بالشهادة استغفر الله وثانيا إقرار يبقى نقول فصل اليمين وأصل اليمين في اللغة من اليد اليمنى وهو بمعنى القدر والقوة كما قال تعالى لا لأخذنا منه باليمين ولذا قال صلى الله عليه وسلم في صفة يد الرحمن كلتا يديه يمين لالا يتوهم بالنقص في حق الله تبارك وتعالى من إثبات ماذا صفة الشمال إذ لفظ الشمال في اللغة العربية مستلزم لماذا للضعف والعجز، ولفظ اليمين مستلزم لماذا للقوة والقدر اما اليمين شرعا فهو توكيد حكم بذكر اسم لله تعالى او صفة وما يلحق بذلك توكيد لحكم بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفه، وما يلحق بذلك على وجه مخصوص على وجه مخصوص يبقى عرفنا اليمين الآن لغة وشرعا يبقى حكم اليمين واليمين واجبة واليمين واجبة في حال القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه وهذا صريح في اجاب اليمين على المدعى عليه كما ان في هذه اليمين من تبرئة النفس لأنه باليمين حيبرئه ودفاع المسلم عن نفسه ماذا واجب ورد المسلم عن نفسه الدرر والشر واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا اتفقنا الآن على أن اليمين ماذا حجة شرعية يسبت بها ماذا الحق أو ينتفي بها ماذا؟ الحق صحيح؟ طيب وقلنا بأنها واجب. طب ما الدليل على مشروعيتها؟ قلت ودليل مشروعيتها حديثه عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه شاهداك أو يمينه وهذا يدل على مشروعية اليمين وكذا لما جعلها في مقابل الشهادة بما يدل على أنها وجه من وجوه إسفاد الحق كما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما روى البخاري من طريق نافع أن ابن عباس كتب إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء أن اليمين على المدعى عليه، وقد صح من حديث عبد الله بن عمرو بشواهده كما قال الحافظ ابن حجر، البينة على المدعي. واليمين على المدعى عليه طيب قاعدة اليمين على نية المستحلف اليمين على نية المستحلف شروط اليمين الشرط الأول أن تكون اليمين بثم من أسماء الله أو صفة من يبقى لو حلف على شيء آخر لا تعتبر ماذا يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وقال من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية فقد أشر وما بني على باطل فهو باطل الشرط الثاني أن يكون اليمين على نية المستحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدق به أو ما صدقت به صاحبه أو على ما يصدقك صاحبك الشرط الثالث أن تكون اليمين في موضع التهمة يعني مثلا أنت سرقت مال فلان لو قال والله لست بثارق هذه اليمين لا يلزم بها رد التهمة عنه إنما عليه أن يحلف على, على موضع السرقة على موضع السرقة لقوله يمينك على ما يصدقك من صاحبك فصل القرائن. يبقى قلنا الأول الشهادة الإقرار اليمين الليه. يبقى الطريقة الرابعة من طرق إثبات الحق ماذا؟ القرائن. واضح. يبقى أدلة مشروعية القرينة. خبر سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال للمرأتين لما قال للمرأتين ائتوني بالسكين اشقه بينكما فقالت لا تفعل يرحمك الله إنما هو ابنها فقضى سليمان بالولد لها بما كان من قرينة ماذا العاطفة والشفقة وأثبت لها الحق بذلك بل وقدم القرين على أصل شرعي وهو ماذا؟ من سبق إلى شيء فهو أولى به لأن داود قضى به للكبرى لماذا؟ لأن الولد كان بيد الكبرى، فاعتبر وجود الولد بيد القبرى إيه؟ أنه حقها لأن من سبق إلى شيء فهو إيه؟ كما لو اختصم رجلاني في شق وحدهما مقيم والثاني ماذا ليس مقيما يثبت الحق لمن للمقيم لأنه سبق إيه؟ ليه؟ فمن سبق إلى شيء فهو أولى به فقدم سليمان هذه القرينة على هذا الأصل وقضى بالولد لمن لتلك المرأة بما رحمت الولد وبكت وأشفقت عليه طيب يبنى قول هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني قضاء يعقوب على أولاده بالسرقة ورد شهادتهم مين بالسرقة وبالسرقة ورد شهادتهم في ذلك بقرينة القميص في المرتين بل وقدم القرينة على الشهادة من قوله بل سولت لكم أنفسكم أمراء وقدم القرينة على البينة نعم سرقت يوسف سرقوه وغيبوه وسرقت بن يمين وقدم القرينة على ماذا على الدليل على البينة لانه جاءوا بماذا على قميصه بدم فلم يعتبر بتلك البينة ولم يعتبر بشهادتهم، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا بقرينة القميص مرحمك الله الدليل الثالث قضاء يوسف على بنيامين يامين بالسرقة بقرينة وجود المال في حرز كما قال تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه الدليل الرابع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابن رافع ابن أبي الحقيق بالكذب وسرقة المال بقرينة قرب العهد وكسرة المال لما قال له ما فعل مسك رجى ابن أخطب يعني مال رجى قال أذهبت الحروب والنفقات ضاع في الحروب وماذا فقال لا العهد قريب والمال القانون اللي كان يعرف بقانون من أين لك هذا هذا القانون له أصل إني أصل شرعي صحيح لأن رجل ما بين يوم وآخر أو عشية وضحاها يصبح جسراء عظيم ضخم هنا يجوز لولي الأمر ماذا مساءلة هذا الرجل من أين جاء بهذا المال ونعتبر يعتبر كسرة المال الذي بيديه مع قرب العهد قرين على ماذا على أنه جاء به من طريق غير مشروع صحيح ورجل يكسب مليون جنيه في يوم هذا تاجر مخدرات صحيح صحيح يبقى هذا هو الدليل الرابع واضح قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع يعني بالقطع اليد يعني. إذا وجد المال المسروق مع المتهم وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار فإنهما خبران يتطرق إليهم الصدق والكذب ووجود المال معه نص صريح لا تتطرق إليه شبهة ووجود المال معه نص صريح لا تتطرق إليه شبه مسألة هل القرين قطعية الدلالة أم ظنية الدلالة هاي سنهور قل القرينة ممكن تقبل العكس أنت وضعت قاعدة عامة الآن عدت الآن تلحس بعد قولك ما ينفع هذا من يجيب إجابة طب لو كانت ظنية لما استحل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عرض اليهودي وأمر الزبير بماذا بضربه كما جاءت الرواية فمس الزبير بعذاب صحيح فلو كانت القرينة الظنية لما مس أو لما استحل بها عردمان وكذلك يوسف لما أخذ بها أخوه معه لما كذب يعقوب أولاده كل كذب وفي سليمان قضى به للكبرى صحيح اعتبرها قرينة آه. لا لمن الشهاد هذا كلام جيد لا, لا لا لا لا الأصل الأصل ماذا أن فعلهم حجة ملزمة للبشر إلا ماذا ما كان من دليل على التخصيص ها يا محمود قل ايه أما للسرقة وابن القيم يقول لم يزل لئمة والخلفاء يحكمون بالقطع طب انت قلت في الحدود ومن الحدود السرقة لحظت بعض قولك يحسن هذا في الصيام طب ما نفرق بين قرينة وقرينة خسها مني لبس عليك <تصفيق> ماشي. سأسلم ماشي لك بالتفصيل ولكن لابد لك ان تتم الحجه ولو ان الحجة في هذا الباب كفاه القرينه معنا معنا مثل مثل للقارينة الغير راجحة كمثال مثلا اذا استهم رجل رجلا بالسرطة ثم وجد المال ولكن ليس هو المال ما تعتبرش قارينة اصلا دي يعتبرش قارين بالمر لان مش هو المال عينه ليه عين التهمة صحيح وجد معه 20 جنيا وقال العشرين التي سرقت مني 4 ورقات لكن الذي وجد معه وجد عشرين ورقه واحدة مش قرينه اصلا هذا ممكن هذا ام مم. ممكن هذا بماذا لو ده هذا حج عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اتهم اليهودي لما وجد المال عنده لأنه لم يكن ليتهم اليهودي بغير ماذا بغير حجه لأنه رسول ونبي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتهم اليهودي أول الأمر لأنه وجد المال عند من عند اليهودي ولم يبرئ اليهودي إلا متى لما نزلت الآيات بما يدل على أن القرين ماذا حجه أولاً القرين ليست قطعية الدلالة هي ظنية الدلالة لكن ليس كل ظن تمام يعتبر إنما هناك ظن ماذا يعتبر وظن إيه إذا نقول والقرين ظنية الدلالة لقطعية الدلالة ولكن ليس كل ظن يتطرق الشك إليه كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى إن بعض الظن اسف فقال بعض ولم يقل كل بما يدل على اعتبار بعض الظن والله تعالى اعلم وبالله التوفيق ساكتفي بهذا القدر من باب القضاء لانتقل الى كتاب الشيخ ابن عسيمين ومعي كلمات قبل ان تنصرف وقبل ان ابدأ الشرح ما معك من المذكرات يا شريف؟ كم آه معك تسع عشر طيب ان شاء الله تبارك وتعالى اولا طيب خذ اعطي شريف دول دول معك في المذكرات يا شريف. طبعا هناك شيء ملحوظ ذا أن بعض الناس يأتي في يوم توزيع المذكرة على وجه الخصوص ثم يذهب يمضي فلا يرى له بعد أفر وهذا ليس مني في حث لأن أغز المذكرة كان على شرط أو على شرطين اثنين أما الأول فهو ماذا؟ فهو الحضور وأما الشرط الثاني فالامتحان وشرط الحضور عندي اوكد من شرط ماذا الامتحان اما من اخذها ليصفر بها وليقصر ما عنده من كتاب او من مذكرات او كذا بغير ما ينتفع بها فهذا معطل للعلم الشرعي نعم معطل له لا. لانه بما اخذ قد فوت هذا الحق على من على غيره فقد وقع في اكثر من جرم. اما الاول اخذه ما لا ينتفع به فيعد هذا قد دخل في باب كتم العلم وماذا ومنعه واما الثاني فاخذه هذا من دون حق اخيه من حق اخيه اخذه هذا من حق اخيه الذي هو اولى منه بذلك المذكره نعم فيكون بذلك قد ظلم أخاه ومنعه حقه فيما اشترته أنا وهذا الشرط ملزم نعم ملزم بما جعل الله عز وجل لي ولاية على هذا تمام لأن فيه مستخلف وبرأت زمة أمام الله عز وجل بما اشترته عليكم ولذلك لا يحسن أن تخبر أحدا ممن لا يحضر معنا ان بعضكم بحسنه يقول ستوزع علينا مذكرات كذا فنرى الناس في المسجد يكسرون في هذا اليوم فيأخذون هذه المذكرات ويذهبون فيأخذون حق اخوانهم ولذلك سأشرت في الامتحان شرطا نعم لا بأس عندي ان يحضر آلاف الامتحان ولكن سيغلب ماذا الحضور في الحق فل... فلذلك سيميز هؤلاء على غيرهم في ماذا في ورقة الامتحان فلو استوى في الدرجة يكون ماذا طالب العلم المنتظم اولى بالجائزة من ماذا من غيره من غيره لأن لسه اكافئه هو فقط على ماذا على جهده في الامتحان انما ايضا اكافئه على سعيه في طلب الله العلم وانتظامه له اما هذا الذي يأتي مرة ثم يأخذ المذكرة ويطير ويفر هكذا فماذا اكون فيه والامر الثاني كما قل طبعا كما قلت في الامتحان سيميز الحضور عن غيرهم في مسألة استحقاقهم بالمذكرة او للمذكرة الامر الثاني قلت بان شرط دفع المذكرة اليكم أنه من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن للأسف هذه القاعدة ضائعة. فمن الناس من يأخذ لنفسه ولغيره من لا يحضر، ويذهب إليه بالمزكرة، ويضيع حق من يحضر ومن لا يقدر على ماذا؟ على شراء المزكرة أو التصوير. وقد شرّت هذا أيضا فلم يعتبر هذا الشر. فعليه من لم يعتبر هذه الشروط في توزيع المذكرة فهو آثم نعم آثم آثم شرع لأنه لم يأخذها على الشرط المشروط بيننا والمسلمون عند شروطهم عند شروطهم لما يكون شريف قال كم مذكرة نصور قلت يعني الذين يحضرون ما بين الخمسين والستين فتكفينا كذا مع ذلك صور مئة ولم تكف ولا أظن أن الحضور الآن يزيدون على خمسين أو ستين يبقى من أين جاءت, جاءت هذه الزيابة يبقى جاءت في يوم الليل حصاد، الحصاب <تصفيق> ثم لم ترى بعد هؤلاء لا حق لهم عندنا هؤلاء لا حق لهم عندنا إنما أولى الناس بالحق لهم الذين تعبوا واشتين أنا لم أمنح إذا كانت هناك زيادة نعطيها لهم لكن أن يغلبوا على أصحاب الحق وهم الذين يتعبون في الحضور ويأتون من أماكن متباعدة وينفقون أموالهم ومنهم من يترك عمله وهكذا فيبذل كل هذا الجه ثم يأتي الآخر ليفز بالمذكرة دون غيره فماذا أفعل هل نكتب أسماء الحضور ثم نوزع المذكرة عليهم بالإسم خاصة وإخوان الذين يقومون بتوزيع المذكرة يجدون في ذلك أشد العناء والجهد لأنه يعني يستطيع أن يميز وجوها كثيرة تحضر وهناك وجوه لا يستطيع أن يميزها يعني منكم من يحضر فعلا لكن وجه لا يكون مميزا لمن للذين يوزعون المذكرات ولا أحب ما يحدث في توزيع المذكرات من مد الأيدي فضلا عن عن الطلب بالكلام أو باللسان لأن هذا لا يليق بطالب العلم إن مطالب العلم ينبغي أن يكون حفيفا يعمل القاعدة ما جاءك من غير مسألة ولا التشراف نفس لا يمد يده وهو يعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فلا ينبغي أن يمد يده لا أحب لكم هذا وعليه فسنحتاط إن شاء الله تعالى في المرات القادمة لمثل هذا بإذن الله تبارك وتعالى سليتكرر ودلوقتي الذين لم يحصلوا على المذكرة على الشروط السابقة شرط الحضور اولا علي من يرفع أيديهم أنت ما حصلت عليها فلا أنت إبراهيم طيب وكم امرأة طبعا ستأتيني ورقة الآن مكتوب فيها عدد الحضور من النساء ستون امرأة طب لا يستأتيني ورقة اجلس اجلس معنا باقي لا يستأتيني ورقة الآن بعدد الحضور من عند النساء لأنني شخصيا في الدرس الماضي حتى المذكرات التي أخذها لكي يعني أرسلها لبعض أهل العلم ممن لهم حق علي تمام لم أرجع إلى بيتي إلا بمذكرة واشد فلم أتمكن طبعا من إهدائها لبعض أهل العلم للنظر فيها يعني ما أقصد بذلك إلا أشياء، يعني أن أثي لهم ببعض الحق الذي لهم علي وثانيا من باب أن يطلعوا وأن ينظروا فيها فيعودوا إلي بماذا بنصائح طيبة ننتفع بها ونستفيد بها. كامل الآن الحضور قم يا شريف الذين حاضر ولم يحصلوا على المزكرة. كم امرأة يعني ليت اخت يعني ترسل الينا بعدد النساء اللائي لم يحصلن على المذكرة من النساء الجالسات الحاضرة واحدة فقط طيب هذه كم مذكرة طيب ارسل ثلاث مذكرات فقط هذه المذكرات بيد الأخت المزيد هي التي تتولى عمر هذه المذكرات فإن كانت غير موجودة ترد المذكرات صرت لا أستأمن أحدك هيا شريف عشان ننتقل إلى كتاب اللي... وبعدين في مشكلة أخرى أول من أبدأ في كتاب القواعد المسلح يسر أكثركم ولست أدري إلى أي يعني ما أقول يعني هذا الكتاب بلا فائدة وليست لكم فيه مصلحة يبقى إذا نوفر وقته لوقت ماذا درس الفقه وإلا سألزم بأن أبدأ الدرس بكتاب القواعد المسلح لألزم الناس بالجلوس ما صارت لكم فيه مصلحة وهو من أم الكتب على إطلاق هم دول لما عت عد... قي بهتم به هنا كذا أم كتاب القواعد المسله اجلس الان